إنا لننصر رسلنا والذين آمَنُوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يَوْمَ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعِذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم تابَابُ فُ الصّلَ آيَلتُ قُرآنَ عَرَبَْنِقَوْمِ عَلَم مَشيرَ وَنَذيرًا فَأَْرَضَ أَكْثَرهُم فَهُم لا يَسْمَعون وَقالَاوا قُلُوبُونَا فِي أَكَِّةٍ مِمماا تَدِعونَ إلَيْه وَفِي آذَنَا وَقرْرْ وَمِ بَيْنَا وَبَيْنِ كَحِجابُون فَحْمل إِ نَاعَامِلون. قُلْ انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم